أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد يقابذ الضول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح من بعدهم وهمت كل أمم برسولهم ليأخذوه وجادلوا ليأخذوه وجادلو بالباطل ليضحبو بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ما وصلح من آبائهم وزوجاتهم وذرياتهم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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فأل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن مشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميمه ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين اهدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَو لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ الذين الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَمْشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحروا كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه والسحيون ساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون هذروني أقتل موسى ولعد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني أوثب ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يصبكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الظَّاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ أَنْصَرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا غلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتم عند الله وعند الذين آمنوا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 وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَوُفِّضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَى اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَعَاقَبَ آلَ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ أدخله آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدون في النار فاقون الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كله فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم اذعوا ربكم يخفف عنا من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال لنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 ثم لتبلغوا وَشُدَّكُمْ ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنها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 ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون